المقصود بقول الله تعالى فظلوا فيه يعرجون كيف تكون رقة طبقة النهار وكيف يغشى الظلام الكون ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم انبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد ففي سياق حديثنا عن السماء في القرآن الكريم أعرض لحضراتكم اليوم لمحة قرآنية معجزة جاءت في صورة الحجر يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولفتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم هاتان الآيتان الكريمتان اللتان جاءتا في سياق الحديث عن عناد الكافرين لخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم والتشكيك في بعثته الشريفة والطعن في الوحي الذي أنزله الله تعالى عليه تأتي في مقام التشبيه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحرون تأتي في وقاب التشبيه بمعنى أنه لو أن الله تعالى فتح على هؤلاء الكافرين والمعاندين والمتشككين بابا من السماء ليطلعهم على بديع صنع الله في الكني لرفضوا الرؤيه ولاغمضوا أعينهم وقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مصحرون كأن ما يرونه من الحقائق الكونية الواضحة الجلية مجرد سحر قد اعتراهم أو قد يعني أضفى على عيونهم شيئا من الغمامة ومن معجزات القرآن الكريم أن الآيات القرآنية التي تأتي حتى في مقام التشبيه تصاغ صياغة علمية تحيط بالحقيقة العلمية إحاطة كاملة في دقة وشمول وكمال لم يكن متاحا للناس في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعدها والآيات تأتي في مقام التشبيه تصف عناد هؤلاء الكافرين والمشركين والمتشككين فيقول رب العالمين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء والباب عادة لا يفتح إلا في بناء وكان الناس يتخيلون أنه مع تناقص ضغط الغلاف الغازي المحيط بالأرض مع الارتفاع يتخيلون أن ال الكون من حولنا فراغ وإلى يومنا هذا يتحدث الناس عن الفضاء الكوني نتيجة لانخفاض ضغط الهواء كلما ارتفعنا فوق سطح البحر فضغط الهواء الذي يقدر بحوالي كيلو, كيلو جرام على السنتيمتر المكعب عند سطح البحر يتضاءل إلى أقل من واحد على المليون من هذا الضغط بعد عدة عشرات من الكيلومترات وأغلب الغلاف الغازي للأرض الذي تقدر كتلته بأكثر قليلاً من خمسة آلاف مليون مليون طن تتكدس في الكيلومترات القليلة الملاصقة للأرض وينخفض الضغط باستمرار مع الارتفاع فتخيل الناس أن الكون من حولنا خلاء أو فضاء وكثيراً ما نسمع هذا التعبير الفضاء الكوني والحقيقة التي جلها العلم في القرن العشرين أن الكون منذ اللحظة الأولى لخلقه لا يعرف شيئا اسمه الفراغ لا يوجد جزء في هذا الكون خال خلوا كاملا من المادة والطاقة صحيح ترق كثافة المادة قليلا في بعض الأجرام السماء عن غيرها ولكن يبقى كل المكاني وكل الزمان مملؤان بصور المادة والطاقة ولا يوجد فراغ في الكون أبدا ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى ببناء السماء وتذكر الآيات القرآنية أن السماء بناء محكم شديد يا يقول رب العالمين والسماء ذات الحبك أي ذات الإحكام في النسيج والبناء ويقول وما لها من فروج بمعنى أنه لا يوجد فراغ في السماء أبدا مهما رقت كثافة المادة ومن هنا جاء هذا التعبير القرآني المحكم الدقيق ولو فتحنا عليهم بابا من السماء تأكيدا على حقيقة الكونية لم يصل إليها علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من خمنا العشرين أن السماء بناء شديد الإحكام شديد التماسك شديد الترابط لا يوجد فيه فراغ بمعنى الخلاء الكامل من كل من المادة والطاقة وهي حقيقة لم تصل إلى إدراك الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين ونحن ندرك أن السماء مليئة بالخلق مليئة بالنجوم في مراحل خلقها المختلفة النجوم العادية والنجوم العملاقة مليئة بالكواكب والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك مليئة بالدخان الكوني مليئة بما يسمى المادة بين النجوم مليئة بما يسمى المادة بين الكواكب فلا يوجد في السماء فراغ أبدا ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ثم أقول فظلوا فيه يعرجون والظرف ظل مستمد من الظل والظل حقيقة لا يكون إلا بالنهار لا يحدث ظل بالليل فيقول فظلوا فيه يعرجون ويوحي أيضا بالاستمرارية ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يعني تحركوا في فسحة السماء لفترة طويلة لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مصحرون والفعل يعرج أو عرج يصف القرآن الكريم به حركة كل شيء في فسحة السماء والحقيقة أن العلم الآن يؤكد لنا على أن ما من جرم من أجرام السماء ما من صورة من صور المادة والطاقة تستطيع أن تتحرك في فسحة السماء في خطوط مستقيمة أبدا ونرى في هذا الشكل صورة لتفسير طبيعة العروج في السماء نرى في قمة هذا الشكل نجما من النجوم ينبثغ منه الضوء يتحرك الضوء في حركة مائلة حركة متعرجة نتيجة لتباين الجذب جذب الأجرام المختلفة عليه ويصل آه إلى آه عين الرائي على سطح الأرض وعين الإسان لا ترى الأشياء إلا في خطوط مستقيمة فتراها عين الإسان على امتداد بصرها فيرى النجمة في وضع افتراضي مغاير لوضعه الحقيقي ولذلك يصف القرآن الكريم دائما الحركة في السماء بالعروج ويصف الحق تبارك وتعالى ذاته العلية بالله ذي المعارج وضبط القرآن الكريم في وصف الحركة في السماء بالعروج عجاز علمي لم يصل إليه إدراك الإنسان ولا علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن الشريم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 والرسول الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أرصارنا بل نحن قوم مسحورون كان الناس يتخيلون أن ضوء النخار الجميل مستمد أصلا من الشمس وكانوا يتخيلون أن هذا النور الأبيض الجبين الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار مستمر حتى سطح الشمس وأول رائد فضاء تجاوز هذه المنطقة صعق صدم بحقيقة علمية لم يكن لأحد من الخلق إدراك لها ورحلات الفضاء بدأت في أواخر الخمسينيات القرن العشرين وأول رائد فضاء يتجاوز سمك مئين كيلومتر ارتفاعا من على سطح البحر رأى الكون في ظلام دامس وهو ارتفع في وضح النهار وكان نور الشمس يعم الأرض يعم نصف الأرض المواجه للشمس حينما تجاوز مئتي كيلومتر فقط رأى الكون صفحة سوداء ورأى الشمس خرصا أزرق في هذه صفحة السوداء He said that it was the English translation to this Quranic text. Now what that meant was that the blood would pool in my hand. And it just continuously pool and pool and pool. But I didn't tell my flight surgeon because I didn't want to worry him. And I also felt that if I told him he would probably made me abort the flight. And I felt that reasonably certain that I could survive not having a pressure suit. Uh, glove of my right hand. So I continued on. Overhead, the sky was black as it could be. Uh, I couldn't see any stars, but it was that black. Really, just how hostile that environment is. And it's only 20 miles above our Earth. What? تكاد تكون هذه الكلمات ترجمة مباشرة إلى اللغة الإنجليزية لهذا النص القرآني المعجز ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ونرى في هذه الصورة الحقيقية لقطة لرائد فضاء مزود بحلة ريادة الفضاء لانه لو ارتفع إلى هذا المستوى دون وقاية كافية لهلك كما أشرنا في حلقة سابقة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء ونرى الكون من حول هذا الرائد ظلاما دامسا ونرى طبقة النهار خيطا رقيقا ملاصقا لسطح الأرض لا يكاسم كهو يتعدى المائتي كيلومتر ولو نسبنا هذه المسافة مائتي كيلومتر بالنسبة إلى بعد الشمس عنا مية وخمسين مليون كيلومتر لأدركنا رقة طبخة النهار بالنسبة إلى ظلمة الكون ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فشبه الليل بجسم الذبيحة بجسم الذبيحة وشبه النهار بجلد الذبيحة وهي حقيقة حارة مفسرونة في القديم في فهم دلالتها كما لم تكن معروفة لأي من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعدها رقة طبقة النهار حقيقة علمية لم يصل إليها علم الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء وريادة الفضاء بدأت في النصف الأخير من الخمسينيات من القرن العشرين وأكدتها كثير من الصور نرى في هذه الصورة صورة حقيقية للأرض ونرى الكون من حولها ظلاما دامسا ونرى طبقة النهار خيط رفيه هذا الخيط الأزرق الذي يحيط بالأرض لا يكاد سمكه يتعدى المائتي كيلومتر وكما أشرت إذا نسبنا هذه المائتي كيلومتر إلى بعد الشمس عنه 150 مليون كيلومتر أصبحت تسبة واحد إلى 750 ألف وهي لا كانت تذكر فإذا نسبناها إلى قطر الجزء من الكون والمقدر بحوالي 24 ألف مليون سنة ضوئية وسنة ضوئية تساوي حوالي 9.5 مليون مليون كيلومتر أدركنا رقة طباقة النهار وقد يسأل سائل لماذا لا يرى ضوء الشمس إلا في هذه المنطقة الرقيقة المحيطة بنصف الأرض المواجه للشمس نعلم أن أغلب الطاقة التي تنبعث من الشمس هي على هيئة طاقة غير مرئية أشعة جامة الأشعة الصينية الأشعة فوق البنفسجية وكل هذه أشعات لا ترى الأشعة الراديوية كل هذه أشعات لا ترى والحزمة التي ترى من ضوء الشمس حزمة ضائلة للغاية تعرف باسم الضوء المرئي وحتى هذا الضوء المرئي لا ينبعث من كل الشمس فقلب الشمس ظلام دامس وأن الحزمة المرئية من ضوء الشمس لا تتكون إلا في إطارها الخارجي والذي يعرف باسم الإطار المضيء أو الإطار المنير هذه الموجات تصدر مشتته فلا ترى أو ترى بلون أزرق باهت في صفحتهم سوداء ولكن إذا دخلت هذه الموجات الغلاف الغازي للأرض خاصة في أجزائه السفلة المائة كيلومتر السفلة نلاحظ أن أغلب مادة هذا الغلاف الغازي تتكدس في هذا الجزء الأسفل تزداد فيه الرطوبة يزداد فيه تركيز جزيئات الهواء تزداد فيه هباءات الغبار الصعدة أصطر من الأرض فتبدأ هذه الموجات المختلفة في التشتت على هباءات الغبار على جزيئات بخار الماء على جزيئات الهواء فيعطينا ربنا تبارك وتعالى بتشتتها هذا النور الأبيض الجميل الذي نتمتع به في وضح النهار ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات قرآنية كثيرة بتبادل الليل والنهار وآياتنا الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وهي إشارة دقيقة لرقة طبقة النهار وإشارة أيضا إلى نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بتبادل الليل والنهار على سطح الأرض وجعل الله تعالى الليل سكنا وراحة وهدوءا وجعل النهار للجري وراء المعايش والكدح عليها والسعي في عمارة الأرض وإقامة عدل الله فيها وجعل هذا التبادل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 أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبثغوا من فضله ولعلكم تشكرون ونرى في هذه الصورة تأكيدا على ظلمة الكون وتأكيدا على أن الشمس ذلك النجم الذي نراه من فوق الأرض متوهجا مضيئا مشتاعلا بذاته نراها قرصا أزرخا في صفحة سوداء ونرى تحلل الحزمة الضوء المرئي في الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض يعطينا بها ربنا تبارك وتعالى هذه الطبقة الرقيقة الجميلة من نور النهار والقرآن يؤكد لنا فيه ربنا تبارك وتعالى على أن الأصل في الكون الظلام وأن النور نعمة من نعم الله يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى من فضله وكرمه وجوده ونرى هنا صورة للشمس والأرض تدور حولها وتدور أيضا حول محورها ونتيجة لضران الأرض حول محورها أمام الشمس ومعها الخمر أيضا نرى أن الليل والنهار يتبدلان على سطح الأرض على نصف الأرض النصف المواجه للشمس يكون في وضح النهار والنصف البعيد عن الشمس يكون في ظلام الليل وهناك ظلمة ليل الأرض التي تتراءى على نصف الأرض البعيد عن الشمس وظلمة الكون والذي يعطي ليل الأرض هذه الحلقة وهذه الظلمة هو التقاء ظل نصف المنير للأرض على نصفها البعيد عن الشمس التقاء هذا ظل الأرض مع ظلمة الكون فتلتقي يلتقي ليل الأرض مع ليل السماء وذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها تأكيدا على ظلمة السماء ونرى هنا صورة للأرض تدور حول محورها أمام الشمس ويفسر ذلك حقيقة تبادل الليل والنهار على نصف الأرض تبادل تدريجي لطيف هذه الضورة تتم الآن في 24 ساعة ينتصفها ليل وينتصف الجزء الأخر نهار تقريبا مع تباين بسيط في الفصول الزمنية المختلفة حقيقة تسكير الأبصار لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مصحرون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مصحرون رأينا بعض اللمحات الإعجازية في هذه أو في هاتين الآيتين القرآن هيتين الكريمتين ولو فتحنا عليهم باب من السماء تأكيد على حقيقة أن السماء بناء شديد الإحكام شديد الترابط شديد التعقيد لأن الباب لا يفتحه في فراغ ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظل فيه عرجون ظل تأكيد على أن الحدث يتم في النهار فيفاجأ الصاعد في السماء بهذه الحقيقة الكونية أن الأصل في الكون الظلام وأن النور نعمة من نعم الله التي يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى في نصف الأرض المواجه للشمس فظلوا فيه يرجون ونرى هنا صورة للقمر والقمر تابع للأرض يدور حول محوره بنفس سرعة دورانه حول الأرض فنرى من على سطح الأرض نصف القمر المنير وهو حوالي 51-52% من سطح القمر والنصف الآخر في ظلام دامس ظلام كامل لان يلتقي ظل النصف الونير على النصف المقابل ويلتحم ذلك بظلمة الفضاء الكوني هذه صورة حقيقية للقمر ترين تبادل الليل والنهار على سطح هذا التابع هذه أيضا صورة القمر بحفره المختلفة وتوضح كيف تبادل الليل والنهار على سطحه بدورانه حول محوره أمام الشمس هذا التبادل يشبه تماما تبادل الليل والنهار على سطح الأرض ولكن ليل القمر 14 يوم ونهاره 14 يوما ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل ليلة الأرض عشر ساعة وجعل نهارها ما يغفر من ذلك فتتم دورة, تتم دورة الأرض حول محورها في 24 ساعة من ساعاتنا وذلك هو القدر الكافي الذي يعطي للإنسان ويعطي للحيوان وللنبات القصة الكافية من الراحة بالليل لينشط بالنهار ويقوم بواجباته على الأرض الخمر ليله 14 يوم ونهاره 14 يوما وكل جرم السماوي طبعا له ليله وله نهاره ونرى في هذه الصورة يعني تجمعا للشمس والأرض والخمر ولقرب القمر منا يبدو شكله وحجمه أكبر من باقي الأجرام مع ضآلة حجمه بالنسبة لكل من الأرض وضآلة حجم الأرض بالنسبة للشمس ونرى طبعا كيف يتكون النهار على سطح كل من الأرض والقمر وكيف تحيط ظلمة الكون بهذه الأجرام إحاطة كاملة ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوم عودته من الطائف بعد أن خذلته ثقيف وقف يناجي ربه فيقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصالها عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي أو أن يحل علي غضبك لك العدبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فيؤكد على أن نور النهار نعمة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى تستحق الشكرى لله الخالق الذي أبدع كل شيء خلقه وأتقنى كل شيء صنعه وأدار هذا الكون بحكمته البالغة وعلمه الشمولي المحيط فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمتي الليل والنهار طبعا التتابع السريع في الصياغة القرآنية ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا يؤكد على رقة طبقة النهار وعلى شمولية ظلمة الكون هذه صورة للأرض ماخوذة من سطح القمر ونرى بوضوح يعني نهار كل من القمر والأرض سطح القمر له طبقة منيرة رقيقة ونرى في وسط ظلمة الكون نصف الأرض المواجه للشمس في نور أبيض جميل والنصف الآخر غارقا حقيقة في بحر من الظلمات هي ظلمة السماء أو ظلمة الكون والتتابع السريع ولو فتحنا لقال يؤكد مرة أخرى على رقة طبخ النهار وعلى آه سيادة آه ظلمة الكون وذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، فالأصل في الكون الظلام، أغطش ليلها يعني جعل ليلة السماء حالك السواد شديد الظلام حتى تبقى نعمة النهار نعمة جلية واضحة لكل ذي بصيرة تستحق الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى عليها، ونرى هنا صورة للشمس، بالرب منها نجم متوهج مشتعل مضيء بذاته. إلا أنها غارقة في ظلمة كاملة لأن كما أشرت منذ لحظات أن الأصلة في الكون الظلام وأن الأشعة الناتجة عن عملية الاندماج النووي في داخل الشمس أغلبها أشعة غير مرئية الأشعة الجامة الأشعة السينية الأشعة الفوق المنفسجية أغلب هذه أشعات لا ترى موجات الراديو لا ترى والحزمة المرئية من أطياف الأشعة الكهرومغناطيسية الناتجة من الشمس حزمة صغيرة للغاية تنتج من هالة الشمس الخارجية تنتج في هيئة مشتتة فلا تكتر تعطي للشمس يعني ضوء خافتا للغاية لا يستطيع أن ينير شيئا من ظلمة الكون ونحن نرى الشمس هنا يعني جسما أزرق في صفحة سوداء هذه صورة حقيقية للشمس مأهوذة في طيف خاص من أطياف الأشعة نرى قرصا أزرق في صفحة سوداء ولولا أن الله تعالى جعل للجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض هذه الخاصية التي تمكنه من تكيط الأطياف الضوء المرئي من أشعة الشمس ما كان أبدا وضح النهار ونور النهار قائما على سطح الأرض وكما أشارك نعمة عظيمة من نعم الخالق سبحانه وتعالى علينا ونرى أيضا قسم كثير في القرآن الكريم يعني يقسم فيه ربنا تبارك وتعالى بتبادل الليل والنهار واعتبر ذلك من أعظم النعم التي يمن بها ربنا تبارك وتعالى على عباده قل رب العميل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أخشاها وعجب قدام في والنهار إذا جلها كأن النهار هو الذي يجلي لنا الشمس ونحن نعلم أن الطاقة القادمة إلينا من الشمس هي ركيزة الحياة على الأرض بدونها ما كانت حياة ممكنة فكيف يجلي النهار الشمس؟ الآن نعلم كيف يجل النهار الشمس لأن أشعة الشمس أغلبها أشعة غير مرئية وحتى جزء المرء منها يصر مشتتا فلا يرى إلا في صفحة الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض أو ما يسمى بطبخة النهار حقيقة كونية مبهرة لم يدركها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين يخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى من قبل أربعة عشر قرن في كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعواته اليوم الدين والذي بعث في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين مما يؤكد على أن القرآن العظيم لا يمكن أن يكون صناعاتها مشارية بل هو كلام الله الخالق ونرى في هذه الصورة كسوف الشمس بمجرد أن يقع ظل القمر على الشمس على ضآلة حجم القمر وعلى ضخامة حجم الشمس نرى الشمس تدخل فيما يسمى كسوف الشمس الظلام كامل هذا السواد هو ظل القمر على قرص الشمس ونرى هالة من ضوء الشمس محيطة بهذا الإضلام والكسوف أيضا آية من آيات الله كسفت الشمس يوم ما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فيروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قولته الحكيمة الرائعة إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا ظهرت أي من هذه الظواهر الكونية كان ينصح الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يلجأوا إلى الله تعالى بالدعاء لأن هذا لحظة تغير كوني رهيبة تحتاج إلى لجوء الإنسان إلى رحمة الله فكان يأمر بالأذان الصلاة قائمة ثم يأم الناس في صلاة طويلة حتى يكشف عن الأرض كسوف الشمس أو كسوف القمر نرى كذلك في صور عديدة ما يؤكد على أن الأصل في الكون الظلام هذه صورة حقيقية لمجموعتنا الشمسية مأخوذة من قبل مدار بلوتو فنرى فيها العطارد والزهرة والأرض والقمر والمريخ والمشتري وزحل ويورانوس ونيبتيون وبلوتو لا يظهر في الصورة لأن الصورة مأخوذة من هذا المدار ونرى هذه الأجسام غارقة في بحر من الظلام. لتؤكد على حقيقة أن الأصل في الكون الظلام وأن النهار نعمة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى ونرى في هذه الصورة أيضا ما يؤكد على حقيقة دوران الأرض وغيرها من كواكب المجموعة الشمسية كل منها يدور حول محوره أمام الشمس ويجري في مدار محدد له حول هذا النجم العظيم في انضباط واحكام شديد يؤكد على حقيقة ظلمة الكون كما يؤكد على دقة بناء السماء يعني هذه الحقائق التي جاءت في آياتين قرآنيتين كريمتين من سورة الحجة تؤكداني على أن القرآن الكريم أنزله الله تعالى بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية في الوقت الذي تعرض فيه كل صور الوحي السابقة إما للضياع التام وتعرض ما بقي منها من ذكريات عالقة بأنهان الناس نقلت شفاها من الأجداد للأبناء ومن الأجداد للأحفاد ومن الأباء للأبناء أن هذه الذكريات العالقة بذهن الإنسان تعرضت لقدر هائل من التحريف وتمديل والتغيير ولذلك لا نجد فيها هذه الدقة العلمية الرائعة التي تشهد للناس جميعا في زمن العلم الذي نعيشه على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته